يصر إ خ و ا ن ك م في موقع ا ي م ا ن ان يقدموا ه ذ ه الماده و نتوب إ ل ي ه و نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و من سيئات أ ع م ا ل ن ا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 Yeah. Peace.、Hey.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 ق و ة ا ل إ س ل ا م قانون ا ل ح ي ا ة مبني على الابتلاء الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم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 ونبلوكم بالشر والخير ف ت ن ة والينا ن ب ب ل و ك م ش ر و ا ل خ ر ف ت ة و إ ل ي ن ترجعون ف ت ن ة امتحانا واختبارا وقد تكمن أ و تكون أ م و ر ظاهرها الخير ويكمن في باطنها الشر والانسان أ م و ر في ظ ه ه ر ا ا ش ر ويكمن في ب ط ن ه ا الخير ا ل و إ لا يعلم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 والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون فمرد ا ل أ م ر إ ل ى الله و ا ل ح ق ي ق ة يعلمها الله و أ ي ن يكمن الخير أ و يكون الشر ذلك أ م ر إ ل ى الله وفي حياتنا نتقلب بين محن ومنح وعطاءات وابتلاءات وخير وشر و ا ل إ ن س ا ن لا يدري لكن على كل حال أ ن ت مبتلى و أ ن ت ممتحن إ ن كان بالخير أ و بالشر افي الخير تشكر وفي الشر تصبر ممتحن بالعطاء والمنع ولست عند العطاء مكرما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 واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أ ه ا ن كلا كلا لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا لست في الخير مكرما ولست في الشر ممتهنا بل أ ن ت على كل حال في اختبار ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون وها هي ا ل أ ي ا م تمضي ما بين خير وشر وعطاء ومنع و ث و ر ة واسترداد ث و ر ة و ف ر ح ة ب ا ل ث و ر ة وخوف منها نحن نعيش بين آ ل ا م و آ م ا ل وبين محن ومنح وتلك من سنن, من سنن الله عز وجل التي تسمى س ن ة ا ل م د ا و ل ة أ و س ن ة التداول هذا بيان للناس وهدى و م و ع ظ ة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم ا ل أ ع ل و ن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام أ ي م نداولها ب ن ل وتلك ل ن ا ا ا س أ ي نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آ م ن و ا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 بين الحق والباطل الحق فلا بد من ذلك ولن ي أ ت ي النصر على طبق من ذهب ولن تطبق ا ل ش ر ي ع ة هكذا ب س ه و ل ة ومن ظن أ ن قيام ا ل ث و ر ة جعلنا قاب قوسين أ و آ ذ ن ا من كل ما نرجو ونتمنى فما فهم سنن الله ا ل ث ا ب ت ة التي قانونها فلن تجد ل س ن ة الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا والقابة في صدر س و ر ة العنكبوت أ ل ف لام أ ح س ب الناس أ ن يتركوا ان يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والقائل في اوساط س و ر ة البقره ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ة و ل ي أ ت ك م مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ا ل ب أ س ا ء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آل الله الا ان نصر الله قريب قريب وربي اي وربي انه لقريب ولكن ليس بمقاييسكم وليس بحالكم لكنه قريب وما نحن فيه ولكنكم قوم تستعجلون وكما ذكرتك ب ا ل آ ي ة أ ذ ك ر ك بالحديث أ ي ض ا فهذا منهجنا ق ر آ ن و س ن ة ف إ ن اختلفت ا ل أ ف ه ا م ففهم سلف ا ل أ م ة هاهم ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم في م ك ة يعدون على أ ص ا ب ع اليدين أ س ل م و ا لله رب العالمين اقتلوا بسبب إ س ل ا م ه م وامتحنوا بسبب إ ي م ا ن ه م اشتد بهم العذاب والتنكيل فمنهم من لم يحتمل فذهبوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه متوسدا ببردته عند ا ل ك ع ب ة فقالوا يا رسول الله أ ل ا ت د ع و الله لنا أ ل ا تستنصر لنا ولو رفع كفيه وقال اللهم نصرك الذي وعدت لنزل النصر لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم سنن الله ولا يتعجل مراد الله أ ل ا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فغضب صلى الله عليه وسلم تستنصر فغضب وعرف الغضب في وجهه وقال إ ن ه كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق ر أ س ه حتى يشق ن ص ف ي ن و إ ن ه ليمشط ب أ م ش ا ط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا ا ل أ م ر حتى ي ث ي ر الراكب من صنعاء إ ل ى حضر موت لا يخشى إ ل ا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون ولم يمض ربع قرن إ ل ا و ا ل أ م ن يعم ج ز ي ر ة العرب حتى تسير ا ل م ر أ ة ا ل ض ع ي ن ة وليس الرجل من صنعاء إ ل ى حضر موت تسافر وحدها لا تخشى أ ح د ا إ ل ا الله وكما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إ ن الله زوالي ا ل أ ر ض ضمها وجمعها فجعله يراها في مكان صغير كما لو قلت لك كيف أ ن ت إ ذ ا جلست أ م ا م التلفاز ورحت تنظر ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة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 إ ل ا و ا ل إ س ل ا م قد بلغ أ ق ص ى المشارق حيث بلاد السند والهند و أ ق ص ى المغارب حيث شمال أ ف ر ي ق ي ا والوصول إ ل ى مراكش بلاد المغرب متخطين المحيط ا ل أ ط ل س ي إ ل ى اسبانيا والبرتغال ل إ ق ا م ة د و ل ة ا ل أ ن د ل س ا ل إ س ل ا م ي ة من أ ق ص ى المشارق إ ل ى المغارب في أ ق ل من نصف قرن وها هو صلى الله عليه وسلم يبشرنا ب ب ش ا ر ة ث ا ل ث ة لما تتحقق يقال في ا ل ل غ ة لم ولما لم تفيد عدم حصول الشيء وعدم اقترابه لكن قول العرب لما تتحقق هي لم تتحقق ولكنها ق ر ي ب ة الوقوع ب إ ذ ن الله ق ر ي ب ة التحقق بفضل الله ما هذه ا ل ب ش ا ر ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليبلغن هذا ا ل أ م ر ما بلغ ا ل ل ي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 وذلا يذل الله به الكفر واهله الله اكبر بشاره من سيد الخلق وحبيب الحق ونحن بين المحن والمنح بين البلاء و ا ل ع ط ا ء بين الخير والشر انتظروا عباد الله ب ش ا ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا ا ل أ م ر ما بلغ الليل والنهار قلت وهل ترك الليل والنهار مكانا إ ل ا وقد بلغاه لن تجد على سطح ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة م ن ط ق ة إ ل ا وفيها ليل أ و نهار حتى ولو كان الليل س ت ة أ ش ه ر والنهار كذلك في ا ل م ن ط ق ة ا ل ش م ا ل ي ة أ و في ا ل م ن ط ق ة ا ل ق ط ب ي ة لكن لا بد من وجود ليل ونهار ليبلغن هذا ا ل أ م ر ما بلغ الليل والنهار وهي إ ش ا ر ة و ب ش ا ر ة إ ل ى أ ن ا ل إ س ل ا م سينتشر في ربوع ا ل أ ر ض كلها مؤكدا ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وليدخلن هذا الدين ن كل ك م ا كل مكان, كل مكان حتى ما يذر بيتا ن ك ر ة في السياق أ ف ا د ت العموم ثم انظر حتى ما يذر بيتا من م د ر طين بيت من طين معناه كوخ في عزبه ب ي ت ريفي في ق ر ي ة من مدى ولا وبر صوف خ ي م ة م ت ر ا م ي ة في صحراء و ا س ع ة لن يدع كوخا في عزبه ولن يدع خ ي م ة في صحراء فكيف بالمدن وكيف بالحواضر و ا ل أ ق ط ا ر و ا ل أ م ص ا ر حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إ ل ا أ د خ ل ه الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذ ل ي عزا يعز الله به ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه وذلا يذل الله به الكفر و أ ه ل ه رحم الله من تقدم خ ط و ة رحم الله من سد فرجه رحم الله من أ ف س ح ل إ خ و ا ن ه ا ل م ت أ خ ر ي ن ونبلوكم بالشر والخير ف ت ن ة و إ ل ي ن ا ترجعون فنحن عباد الله بين محن ومنح بين عطاءات وابتلاءات و ا ل ح ك م ة كما قال ربنا لننظر كيف تعملون نصر الله قريب أ ل ا إ ن نصر الله قريب لكنه له ع ل ا م ة قرب اسمع قوله تعالى في س و ر ة محمد صلى الله عليه وسلم س و ر ة القتال ذلك ولو يشاء ا ل ل ه ل ن ت ص ر منهم كما قال إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم ذلك ولو يشاء الله ل ن ت ص ر منهم كيف لا تسد ب أ س ب ا ب بغير أ س ب ا ب بضد ا ل أ س ب ا ب لانتصر منهم بزلزال ببركان بفيضان بطوفان وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض س ن ة الابتلاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله إ ن كانوا في ا ل أ و ل ي ن أ و كانوا في ا ل آ خ ر ي ن فالله أ ع ل م بنواياهم وكم من قتيل بين الصفين الله أ ع ل م به والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أ ع م ا ل ه م سيهديهم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 ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م والذين كفروا فتعسل لهم فتعسل لهم و أ ض ل أ ع م ا ل ه م ذلك ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م ت أ م ل تدبر فذاك كتاب ما أ ن ز ل ل ي ق ر أ بغير تدبر ولا ليكون كتابا ل ل أ م و ا ت دون ا ل أ ح ي ا ء ولا ليهجر هذا ا ل ق ر آ ن في ح ي ا ة الناس بل كما قال الله وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب ف ت أ م ل معي عبد الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م هذا ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و أ ه ل الكفران والذين كفروا فتعسل لهم و أ ض ل أ ع م ا ل ه م لماذا ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله كرهوا ما أ ن ز ل الله كرهوا شرع الله كرهوا حكم الله رفضوا دين الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م لكن قل لي ك أ ن ا ل ق ض ي ة إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم فكيف ننصر الله وهل الله عز وجل يحتاج منا إ ل ى نصر وهو القوي القاهر العزيز القادر يقول لنا إ ن ت ن ص ر الله ينصركم فما معنى هذا سؤال أ ج ي ب عليه بعد ج ل س ة ا ل ا س ت ر ا ح ة ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى أ ق و ل ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم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 وحده لا شريك له الملك الحق المبين و أ ش ه د أ ن سيدنا و أ س ت ا ذ ن ا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة ف م ح الله به ا ل ظ ل م ة وكشف به ا ل غ م ة وجاهد في سبيل ربه حتى أ ت ا ه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و آ ل ه وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين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 عمن س أ ل حين تقرا قول الله أ ل ا إ ن نصر الله قريب ت س أ ل ما ع ل ا م ة قربه كيف يكون قريبا متى هو فيجيبك ا ل ق ر آ ن يا ايها الذين آ م ن و ا ان تنصروا الله ينصركم ونصره الله نصره دينه نصره الله نصره شرعه نصره الله باتباع أ و ا م ر ه واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده م ص ر ه الله بطاعته والبعد عن معصيته مع العلم أ ن طاعتكم لن تنفعه ولن تعود إ ل ي ه و أ ن معصيتكم لن تضره ولن ترجع إ ل ي ه يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م واخركم و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ت ق ى قلب رجل واحد منكم ما زاد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 ولكن مرد ا النفع إ ل ى ا ل إ ن س ا ن و إ ن وقع الضر فعلى ا ل إ ن س ا ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله ينصركم فيا من تبحثون عن النصر يامن تنتظرونه هل حققنا شرطه إ ن تنصروا الله سائلوا علماء ا ل ل غ ة عن إ ن يقولون لك إ ن شرطيه بوقوع الشرط يتحقق الجواب إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م لا بد من تحقق فعل الشرط ليكون جواب الشرط إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم و ن ص ر ة الله ب ن ص ر ة دينه فهل نصرنا دين الله هل جعلنا نادين ا ل ل هل في مقدمات أ و و ي ا ت نصرنا ا فالدنيا همنا علمنا أم أنه إن تبقى شيء للدين فسم وإن لم يتبقى أكبر فسم لم ومبلغ إن للدين وإن ن هل تبقى يتبقى شيء دين الله بمعنى نصرنا شرع الله ها نحن بعد ث و ر ة زالت فيها رؤوس الظلمه هل طالبنا بتطبيق الله وهل طبقنا شرع الله في انفسنا حتى يطبق على ارضنا وطبقناه في بيوتنا حتى يطبق في دولتنا هل قام علماؤنا بدورهم علماؤنا قام أخذ الله عليهم العهد عليهم واذ ل م م ي ث ا ا ق ب اخذ وإذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فهل بين شيخ ا ل أ ز ه ر وهل بين وزير ا ل أ و ق ا ف وهل بين المفتي وهل بين علماء ا ل أ ز ه ر وهل بين علماء ا ل ج م ع ي ة الشرعيه ة و ل علماء الإخوة بين ا خ و ا ن المسلمين هل بين العلماء إ ل الا ما رحم ربي إ ما رحم ربي وقليل ماهم لكن الواقع يقول النصف الثاني من ا ل آ ي ة فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فبئس م ان ي ش ت ر و ان ت ن ص ر ا ل ل ه هل المجلس العسكري ا ل آ ن ينصر الله ث و ر ة تتحقق أ ه د ا ف ه ا في كل امر من أ م و ر الدنيا ا ل إ ض ر ا ب ا ت تنفذ مطالبها تتحقق أ ه د ا ف ه ا أ ه د ا ف ا ل ث و ر ة ب إ ق ا ل ة حاكم و ح ك و م ة ومجلسي شعب وشورى وحزب وطني و أ م ن د و ل ة كل ذلك قد تحقق لكن ماذا عن الدين ماذا عن تطبيق ش ر ي ع ة رب العالمين هل حتى ح س ن ة النوايا هل فكرنا في تطبيق شرع الله ولو بالتدرج هل فكرنا نطبق شرع الله ولو سرا ل أ ن ن ا نخاف من أ م ر ي ك ا و ل أ ن ن ا نخاف من إ س ر ا ئ ي ل ولا نخاف من الملك الجليل يا من تخافون إ ذ ا ما طبقتم شرع الله أ م ر ي ك ا أ ن تحاربكم و إ س ر ا ئ ي ل أ ن تغير عليكم ما حرب امريكا وما حرب اسرائيل بجوار حرب, حرب الملك الكليل لو حاربتنا أ م ر ي ك ا ف إ ن ا لها مستعدون ب إ ذ ن الله لكن من الذي يستطيع أ ن يحارب الله و أ ن يقف أ م ا م الله ان تنصروا شرع الله أ ي ن نحن من ن ص ر ة شرع الله حتى ا ل أ ح ز ا ب التي قامت تخشى أ ن تتكلم عن ا ل ش ر ي ع ة ربما كان س ي ا س ة أ و تكتيكا كما يقولون لكن النوايا قد ظهرت ومكر الليل والنهار في حرب ش ر ي ع ة الملك القهار لا يكاد يفتر لا يفته أ ب د ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله ينصركم ف أ ي ن ن ص ر ة دين الله على مستوى ا ل أ ف ر ا د والاسر والجماعات والدول على مستوى الكبير والصغير الوزير والخفير الغني والفقير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلماذا الصد عن دين الله لماذا الاعراض عن شرع الله يقال مسموح لكم ب إ ق ا م ة الدين نقول لا إ ل ه إ ل ا الله نصلي نزكي نصوم نحج هذه شعائر هذه عشره في ا ل م ئ ة من الدين لكن أين التسعون؟ اين ل ت س ع و ن أ التسعون في ا ل م ئ ة ا ل ب ا ق ي ة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ه وما وصينا به إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى أ ن أ ق ي م و ا الدين ان أ ق ي م و ا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إ ل ي ه الله يجتبي إ ل ي ه من يشاء ويهدي إ ل ي ه من ينيب ان أ ق ي م و ا الدين ا ق ر أ في س و ر ة ا ل ب ق ر ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم ك ا ف ة اقبلوا ا ل إ س ل ا م كله بشموليته بكماله وتمامه وجماله لكن بعض الدين دون بعض شعائر دون شرائع عبادات دون معاملات أ خ ل ا ق ي ا ت دون حدود وجنايات اسمع قول الله أ ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 اولئك الذين اشتروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ب ا ل آ خ ر ة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فيا عباد الله نصر الله قريب لكنه ارتبط بشروطه و أ س ب ا ب ه منها هذه ا ل آ ي ة ا ل م ج م ل ة إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م آ ي ا ت م ف ص ل ة في مثل قول الله وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات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 بقوتهم بعددهم وعدتهم بخيلهم ورجلهم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في ا ل أ ر ض وماواهم النار ولبئس المصير يقول الله في أ س ب ا ب النصر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 يقول الله في أ س ب ا ب ا ل ن ص يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم فئه فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إ ن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ب ط ر ا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 ا ل ق ر آ ن واضح ما يحتاج مني إ ل ى تفسير إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م هذه هي ا ل ت ج ا ر ة ا ل ر ا ب ح ة المشار إ ل ي ه ا في آ خ ر س و ر ة الصف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 كما قال كونوا أ ن ص ا ر الله إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م والذين كفروا على اختلاف مللهم ونحلهم والكفر له رايات لا تعد لكن الكفر مع اختلاف راياته وملله ونحله الكفر م ل ة و ا ح د ة قد يصنفهم الله في مثل قوله إ ن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه وقد يذكرهم صنوفا أ و جماعات أ و أ س م ا ء على ا ل ج م ل ة إ ن الذين كفروا والذين كفروا فتعسا لهم محكوم عليهم بالتعاسه و إ ح ب ا ط العمل ل أ ن ه م لا يكلون ولا يملون ولكن ليس لخير ا ل ب ش ر ي ة و إ ن م ا للصد عن سبيل الله ولذلك ا ق ر أ قوله تعالى إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله ينفقون أ م و ا ل ه م لم يقل من أ م و ا ل ه م لو استغرقت كل أ م و ا ل ه م لفعلوا في سبيل التنصير في سبيل التقتيل في سبيل إ ب ط ا ل ث و ر ة مصر إ ف ش ا ل ه ا حتى إ ن القاصي والداني علم الملايين التي جاءت من قبل أ و ر و ب ا او أ م ر ي ك ا من أ ج ل إ ف ش ا ل ا ل ث و ر ة التي يخشى أ ن ت أ ت ي بدين أ و أ ن يكون من ورائها متدينين إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله مهما قالوا شيئا آ خ ر ليصدوا عن سبيل الله أ خ ب ر ن ا يا رب ماذا بعد فسينفقونها ويمهلهم ل أ ن ه حليم لا يعجل يمهل ولا يهمل فسينفقونها لكن ما ا ل ن ت ي ج ة ثم تكون عليهم ح س ر ة هذا هو الجانب المعنوي ثم يغلبون وهذا هو المادي ه ز ي م ة م ع ن و ي ة و م ا د ي ة ع س ك ر ي ة عليهم ثم, للترتيب ثم تكون عليهم ح س ر ة ثم يغلبون هذا في الدنيا فماذا عن ا ل آ خ ر ة والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ر فيركمه و ويجعل أولئك ن من جهنم لماذا الحكمة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله ل ما جميعا ا في بعضه هم خ بعض س والذين كفروا فتعسا له لهم و أ ض ل أ ع م ا ل ه م وامرات ومؤتمرات ومكر الليل والنهار هذا هو الصراع بين الحق والباطل ا ل ن ت ي ج ة م ح س و ب ة ا ل ن ه ا ي ة م ح س و م ة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ز ا ه ق ولكم الويل مما تصفون والذين كفروا فتعثر لهم و أ ض ل أ ع م ا ل ه م ما السر ما السبب انظر إ ل ى هذا السبب العجيب ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م هل فقط ا ل أ م ر ي ك ا ن هم الذين كرهوا ما أ ن ز ل الله هل فقط اليهود هم الذين كرهوا ما أ ن ز ل الله هل فقط النصارى سوى العقلاء منهم هم الذين كرهوا ما أ ن ز ل الله وكرهوا تطبيق شرع الله أ م أ ن العلمانيين كرهوا ما أ ن ز ل الله والليبراليين كرهوا ما أ ن ز ل الله واليساريين كرهوا ما أ ن ز ل الله والناصريين كرهوا ما أ ن ز ل الله ومجلسنا العسكري حسب الضغط عليه حسب الضغط عليه لكنه توانى في أ ن يطبق شرع الله وما المؤامرات ا ل س ر أ و ل ا أ أو والرئيس أ و ل ا والمبادئ ا ل ح ا ك م ة وفق و ا ل ح ا ك م ة وكل هذا إ ل ا من أ ج ل إ ب ع ا د شرع الله لما اقترب موعد البرلمان وممكن ينجح عدد من المسلمين فوق 51 فيفكرون في دستور إ س ل ا م ي وتطبيق شرع الله إ ذ ا لا تزيد نسبتهم عن عشرين في المئه وبعد القوائم تصبح أ ف ر ا د ا ويؤتى ب ا ل أ ف ر ا د من الممثلين والممثلات والطبالين والطبالات كل هذا من أ ج ل ك ر ا ه ي ة ما أ ن ز ل الله و إ ن ك ا ر تطبيق شرع الله ف ا ل ص و ر ة عندنا و ا ض ح ة ولا م ج ا م ل ة عندنا في الدين ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله لكن عليهم أ ن يسمعوا هذه ا ل ن ت ي ج ة ا ل ح ت م ي ة من كلام لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م ف إ ن شاءوا ان يريحوا انفسهم من ا ل ب د ا ي ة فليفعلوا إ ن كانوا عقلاء و إ ل ا فلتستمر المعارك والحروب والصراع بين الحق والباطل و ا ل ن ت ي ج ة م ح س و ب ة أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م لماذا ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م أ م ا أ ن ت أ ي ه ا المسلم م س ل م العادي الذي أ ن ا أ خ ا ص ب ك ا ل آ ن لن تفي المجلس العسكري ولا في البرلمان أ ق و ل لك من سمات هذا الزمان أ ن الناس يتمايزون إ ل ى ف ص ط ا ط ي ن ف ص ط ا ط نفاق لا إ ي م ا ن فيه و ف ص ط ا ط إ ي م ا ن لا نفاق فيه و ب د أ ت بفصاص النفاق لترتيب ا ل آ ي ا ت التي س أ ت ل و ه ا على مسامع حضراتكم ل أ خ ت م خطبتي لقد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت مبينات والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم هذا هو المنهاج انظر حال الناس أ م ا م هذا المنهاج ويقولون آ م ن ا بالله وبالرسول واطعنا هذه ليست في الامريكا هذه ليست في الكفار هذه في أ ن ا س كما وصفهم الله ويقولون آ م ن ا بالله وبالرسول كم قالها العلمانيون والليبراليون حتى قالوا نحن أ ح س ن منكم يا اصحاب الذقون ويقولون آ م ن ا بالله وبالرسول و أ ط ع ن ا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 ياتوا اليه مذعنين في المصائب يبحثون عن الدين يا مفتي افتنى يا شيخ ا ل أ ز ه ر اعمل ح ا ج ة و إ ن يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض أ م ارتابوا ام يخافون أ ن يحيف الله عليهم ورسوله بل أ و ل ئ ك هم الظالمون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 ما أ ع ظ م ه من دين ما أ ف ض ل ه من شرع افحكم ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون لا أ ح د فيا له من دين لو كان له رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عباد الله بين المحن والمنح والعطاءات والابتلاءات اعلموا أ ن ه لا سبيل إ ل ى إ ص ل ا ح هذا البلد إ ل ا بمنهج الواحد ا ل أ ح د لن يصلح آ خ ر هذه ا ل أ م ه إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا لا ث و ر ة تصلحها ولا قانون طوارئ ي ر ض ع ه ا و ل انما كذا كذا ولا إ كذا هو منهج الله جربنا قوانين العباده ان ك ن ا ل ه و ي ة ف ا ل ه ا و ي ة و إ ن لم نعش بشرع الله فالموت على ا ل إ س ل ا م أ م ن ي ة غاليه ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يا ر ح م الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ر ح م الضعفاء والمساكين يا ذا ا ل ق و ة المتين يا ذا العرش العظيم يا منان يا منان يا, منان يا, منان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الطول و ا ل إ ن ع ا م اللهم كما ح ي ي ت ن ا مسلمين فتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واقر اعيننا ب ن ص ر ة هذا الدين و إ ن اردت بعبادك فتنه فاقبضنا إ ل ي ك غير مفاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين اغفر الذنوب فرج الكروب اسر العيوب يا علام الغيوب عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا و أ ن ت رجاؤنا أ ن ت حسبنا ونعم الوكيل اللهم إنا سلمنا ولا تسلمنا استخدمنا ولا تستبدلنا ن عافنا عنا عافنا ا واعفو واعفو ع عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لمشايخنا, لمشايخنا وائمتنا وارحم والدنا الحج عبدو مصطفى وشيخنا عرفان الحامولي ارحم شيخنا شيخنا شيخ عرفان الحامولي اللهم ارحم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 ا ك رؤوف رحيم اقبل يا رب بهذه الجموع إ ل ي ك إ ق ب ا ل الكرام عليك لا تردنا خائبين لا تطردنا محرومين لا تجعلنا أ خ ي ب وفد وفد إ ل ي ك لا تخرجنا من بيتك هذا إ ل ا مغفورا لنا اغفر لنا أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لنا أ ج م ع ي ن وارحمنا أ ج م ع ي ن وتب علينا اجمعين اجعل مصرنا اجعل مصرنا بلداً بعيداً عن الفتن. اللهم ج ع مصرنا ب د بعيدا ا الفتن ا عن ل ل وفقنا لتطبيق شريعتك والحكم بكتابك والسير وراء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك ول ويحكم علينا يصلح اللهم إلى جميلة اللهم اجعلنا فينا نبينا دينك من أمرنا وسنة ردنا ممن بكتابك ردا يطب ي ط ق شريعتك ويتحاكم الى كتابك في البيت والشارع والمصنع و ا ل م ح ك م ة وفي كل مكان يا رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى و ا ل ص ل ا ة والسلام على الحبيب المصطفى و آ ل ه وصحبه أ ه ل ا ل و ف ا ء و ا ل ص ف ا ء والتابعين لهم ب إ ح س ا ن ومن على ا ل أ ث ر قد اقتفى أ م ا بعد فيا إ خ و ة ا ل إ س ل ا م احييكم ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ت ح ي ة من عند الله م ب ا ر ك ة ط ي ب ة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان من الممكن أ ن أ ك ت ف ي ب ا ل خ ط ب ة سيما وقد حاولت أ ن أ ل م ل م ب أ ط ر ا ف الموضوع الذي ب د أ ت ه و إ ن كانت ا ل ق ض ي ة أ ك ب ر من ذلك و أ ه م لكن ليست هي ا ل خ ط ب ه ا ل و ح ي د ة ولا ا ل أ و ل ى فحديثنا منذ قيام ا ل ث و ر ة عن تطبيق شرع الله ل أ ن ن ا منعنا على مدى ثلاثين س ن ة ك ا م ل ة في ظل الطوارئ التي عشناها في الحكم السابق من أ ن نتحدث عن ا ل ش ر ي ع ة فكنت إ ذ ا أ ر د ت الحديث عن ا ل ش ر ي ع ة ق ر أ ت ق ر آ ن ا على نحو ما سمعتم من ا ل آ ي ا ت في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ليعي الناس هذا وليفهموا المراد لكن كان اللي بيطالب بتطبيق ا ل ش ر ي ع ة ب ا ل س ل ا م ة كان معروف فكان لما حد يروح نقول طب مش شرط كلنا الروح حد يروح وحد يعد لكن بعد ا ل ث و ر ة احسسنا بشيء من ا ل ح ر ي ة او بشيء من الامن لانه كان امن ا ل د و ل ة انزاح فما كانش في حد بعد ما تخلص ا ل خ ط ب ة او الدرس ي س ت د ع ي ك على اي ج ه ة من الجهات يعني في المكان اللي انت فيه او المكان الرئيسي في لظغني فبدل التلميح بقى تصريح صحيح نام الى علم ان هي ف ت ر ة كمون كمون لما حد يكملك كده وبعدين يظهر لك م ر ة و ا ح د ة لكن مكنش ا ا ينفع ان احنا نعيش بنفس روح الخوف والجبن اللي عشناها في العهد الماضي ونقول كمون ولا ظهور ي ك م ن و يظهروا احنا هنتكلم عن دينا وهي روح و ا ح د ة وعمري واحد والرزق مضمون والاجل معلوم تواصلنا المسير ورجع الامن القومي بدل امن ا ل د و ل ة او الامن الوطني ورجع قانون الطوارئ م ر ة ت ا ن ي ة وممكن ترجع امور الله بها ع ل ي شاهد انه بنتكلم عن ا ل ش ر ي ع ة و ل ل أ س ف انا رجعت مسجد الجلاء من ش ه ر أ و ل رجب ب د أ ت دروسي ما كنت أ ج د ط ل ب ة علم و إ ل ى يوم الناس هذا ودي أ و ل خ ط ب ة لي بفضل الله بعد حوالي سنتين وشويه اثروا ل ل ه أ ن تكون ف ا ت ح ة خير الموضوع كبير لكن حتى لا أ ك ر ر نفسي ولي الطلاب ع ل م يحضرون معي ا ل ج م ع ة تلو ا ل ج م ع ة وفي أ ي مكان واللي ما يحضرش في الجامع بيسمع ا ل خ ط ب ة في المواقع فكان الكلام عن سنه الابتلاء أ و التداول و م س أ ل ة ونبلوكم بالشر والخير فتنه دون أ ن أ خ و ض في أ ع م ا ق ق ض ي ة ا ل ش ر ي ع ة لكن وجدتني في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة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 وبعدها جاءت ا ل آ ي ا ت لنا قراتها في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى من ا ل ج م ع ة أ ل م تر إ ل ى الذين يزعمون أ ن ه م امنوا بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من ق ب ل يريدون أ ن ي ت ح ك م و ا الى ا ل ط غ و ت الذي يريد أ ن يتحاكم إ ل ى القوانين ا ل و ض ع ي ة والبعد عن ش ر ي ع ة رب ا ل ب ر ي ة إ ي م ا ن ه زعم كاذب بحكم الله تبدا ا ل آ ي ا ت ق ل آ الم تر إ ل ى الذين يزعمونه في لغه العرب الزعم مطيه الكذب يعني دا ايمان كاذب وزعم يزعمون انهم آ م ن و ا بما انزل إ ل ي ك وما انزل من قبلك وقولوا لا اله الا الله صباح مساء لكن في الحقيقه يريدون ان يتحكموا ولو طغت قوانين وضعيه افضل عندهم من شريعه رب البريه كيف هذا لست ادري باي منطق باي عقل باي دين باي حسابات ما يجيبوا الشرعيين يجيبوا الحقوقيين يجيبوا القانونيين ويضعوا ا ل ش ر ي ع ة أ م ا م القانون ويعملوا مقارنات والله وطلعت ن ا ل ش ر ي ع ة م خ س ع ة احنا معاهم يعني نجيب قوانين وده ب ل غ ة التنزلات اللي هي ربنا أ ا ل ن ا فيها إ ن ا او اياكم لعلى هدى أ و في ضلال مبين ك لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون ل م ا ن ح كميه و ثلاثين س ن ة بقوانين و ض ع ي ة والواقع كما تعلمون ما يحتاج إ ل ى شرح ولا تفصيل ويراد بعد الثوره الا نعود إ ل ى هويتنا ولا إ ل ى ديننا ولا إ ل ى شريعتنا فلمن إ ر ض ا ء لمن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أ ن تصيبنا د ا ئ ر ة فعسى الله أ ن ي أ ت ي ه ا بالفتح أ و أ م ر من عنده فيصبحوا على ما أ س ر في أ ن ف س ه م ن ا د ن ي ن ما الضير أ ن نطبق شريعتنا م ص ر سبعه وثمانين مليون ن س م ة فيها ما يزيد على ثلاثه وثمانين مليون مسلم وكلهم بطالبوا تطبيق ا ل ش ر ي ع ة والعقلاء من النصارى ب ط ل ب و ا بتطبيق ا ل ش ر ي ع ة وما شفنا حد بحارب ا ل ش ر ي ع ة أ د العلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهما من اليساريين والناصريين ودون ربنا يقول فيهم أ ل م تر إ ل ى الذين يزعمون أ ن ه م آ م ن و ا بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك يريدون أ ن يتحاكموا إ ل ى الطاغوت وقد أ م ر و ا ان يكفروا به ويريد الشيطان أ ن يضلهم ضلالا بعيدا و إ ذ ا قيل لهم تعالوا تعالوا شوف بامش هلموا ولاقبلوا أ لا تعالوا مجيء فيه علو إ ق ب ا ل فيه ر ف ع ة مش ا ل ر ج ع ي ة والتخلف والجمود كما يزعمون انظر إ ل ى ع ظ م ة ا ل ق ر آ ن و إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن تعالوا إ ل ى ما أ ن ز ل الله و إ ل ى الرسول ر أ ي ت مين ر أ ي ت المنافقين الذين اظهروا ا ل إ س ل ا م و أ ر ط ن و ا الكفر الذين أ ن ك ر و ا شرع الله الذين ظنوا أ ن القوانين ا ل و ض ع ي ة أ ف ض ل من شرع الله ر أ ي ت المنافقين ربنا هو اللي بيكلم ربنا هو اللي ب ي ع ك م ولا حكم ل أ ح د بعد حكم الله ولا كلام ل أ ح د بعد كلام الله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 ياه ع اللي بيحصل شوف صور الصدود شوف اللعب شوف المكر شوف م س ا ل ة الدستور اولا والانتخابات اولا والرئيس ل ا اولا د س ت و ر ي ة مبدئ ا ل س و ر ي ة فقد ا ل س و ر ي ة تحت ا ل د س ت و ر ي ة ا ل ل ي النسب قوائم ولا افراد واي ده أنا مش متابع دعوتي الحمد لله واخداني ولا اقولوا انا متابع الحمد ما بتابعش ما عنديش اجهزة اعلامية سكرتاريا عنديش عندي سكرتاري عشان أقوله اللي بيحصل ده لله كده الله اصره عشان لكن يعني مش بلحق بس اللي كذا حاجه خ ط ي ر ة اوي ك ت ي ر ة اوي كل ده ليه عشان ا ل إ ع ر ا ض عن شرع الله ومنطبقش ا ل ش ر ي ع ة و ا ل إ س ل ا م ي ي ن ماوصلوش للحكم وعشان نرضي امريكا ونرضي اسرائيل وعشان البلد تقعد على ما هي عليه وزي ما عشنا ي ا ب ل ي كده نعيش لما نموت وبعدين رب ح ل ه احلها ي ا س ل ا م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 وجزي كل لفات كل لفات مقدمات زي ما في الحديث يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلن بكم اعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها اذا فشا فيهم الطاعون والاسقام التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ا أقول ن وما نقص قوم الميزان ك ا ا ل ل و م إ ل ا أ خ ذ و ا بالسنين و ش د ة المؤونه وجور السلطان وما منع قوم ز ك ا ة أ م و ا ل ه م إ ل ا م ن ع ا ل ق ط ر من السماء ولولا البهائم لم ي ن ص ر و ا وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إ ل ا جعل ب أ س ه م بينهم وما لم تحكم أ م ت ه م بكتاب الله إ ل ا سلط عليهم عدو من غيرهم ي أ خ ذ بعض ما في أ ي د ي ه م فهم ي حلم حفلتش لكن كل دي مقدمات جنب ا ل م ص ي ب ة اللي ج ا ي ة هي ايه في علم الله مولاكش ا لكن ا ق ر أ كتاب الله تدبر سنن الله ح ا ج ة من اثنين يا ه ن ل ح ى نفسينا ننقذ ما يمكن انقاذ ونطبق شرع ربنا الحمد لله لسه ف ت ر ة الامهال والاستدراج مفيش حطينا ايدينا كمسلمين في المياه البارده ل م ج ل س العسكر ي الضغط عليه من فوق كتير اوي العلمانيين و ا ل ا ب ا ر ي ي ن من الداخل وامريكا ل واليهود من الخارج ومفيش ا ح ا ج ة اسمها شريعه واللي هيتكلم هيفتح بؤه ه ذ لقانون الطوارئ شغال وضرب في المليان بس مش هنقدر في محطنا والمشايخ حطوا ليهم في, في الشا وكذا وكذا لكن انتظروا م ص ي ب ة من عند الله شكلها ايه فستذكرون ما اقول لكم اشرت في ا ل خ ط ب ة وما يعلم جنود ربك الا هو شوف لما ربنا بعث زلزال على اليمان تسعر ة اختر زلزال ب م ق ي ا س تسعر ة اختر سبع ثواني عمليه في اليابان طب والعصارات والفيضانات و ا ل ت ر م ي د و ا ل ب ل ا و ا ل ت ق ي ل ه اللي ربنا بيبعتها على أ م ر ي ك ا طب سونامي جنوب شر ت ا س ي ر كذا كذا كل دي أ و لا يرون أ ن ه م يفتنون في كل عام م ر ة أ و مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ت خلاص لا يتوب ولا يذكروا ت إ ذ ا فكيف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م مصيبه ة بما قدمت د أ ي ي م بما قدمت أ ي د ي ه م وفي آيات ا ل م ا ئ د ة ا ل ل ي تليت في ا ل ر ك ع ة ا ل ت ا ن ي ة ف إ ن تولوا عن ي عن شرع الله وعن حكم الله فاعلم أ ن م ا يريد الله أ ن يصيبهم ببعض ذنوبه ما بالكل لأنه هو كده سبحانه وتعالى قانونه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال بالكل سبحانه وتعالى قانونه لأنه شي كسبت كده هو ويعفو عن كثير ببعض ذنوبهم ش و ي ة في الدنيا والباقي في ا ل آ خ ر ة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إ ن م ا يؤخرهم ليوم وكمل ا ل آ ي ا ت فكيف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م مصيبه بما قدمت ايديه ثم جاءوك يحلفون بالله بس بعد فوات ا ل أ و ا ن إ ن أ ر د ن ا إ ل ا إ ح س ا ن ا وتوفيقا كنا خائفين على البلد إ ن ا خايفين إ ن ه النصارى يعملوا فتنه ط ا ئ ف ي ة واليهود يدخلوا علينا و إ ن و أ م ر ي ك ا تحاربنا وتبعت لنا طيران من غير, من غير طيار وطبعا ل أ ن ه مصر ق ا ط ر ة ومصر ق ا ئ د ة ولو إ ن ه مصر ت ط ب ق ا ل ش ر ي ع ة يبقى العالم العربي هتطبق الشريعه ة أمريكا مش هتسكت امريكا مش هتسكت يبقى إ ح ن ا منقدرش نطبق ا ل ش ر ي ع ة يبقى يبقى إ ن أ ر د ن ا إ ل ا إ ح س ا ن ا وتوفيقه ا مقاييس دي م هم, هم لكن مقاييس ربنا غير كده خالص غير ك هو ادالك ا ل ف ر ص ة وبيقولك ل ا ب د أ و ب س ي ا س ي النفس الطويل وحد فهم ا ن ه ا ل ش ر ي ع ة لما نطبق الشريعه نقيم الحدود ا ل ش ر ي ع ة ا ل ب ع ي د ة عنا مئه وثلاثين س ن ة اول ما نمسك الحكم او نطبق ا ل ش ر ي ع ة نطبقها في مئه وثلاثين يوم ب ر ح ت ك يا حبيبي قوي ب ر ح ت ك أ و ي المهم جانب التصديق رضيت بالله ربه وبالاسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله هو ا ل أ س ا س خلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا ت س ل ي م إ ح ن ا رب أ ن ط ب ق الشريعه يبقى انت كده ب د أ ت ترفع العذاب اللي نازل من غير ما تطبق ولا ح ا ج ة بس يرى الله صدق نيتك أ ن ك تريد تطبيق ا ل ش ر ي ع ة وبعدين ا ل ش ر ي ع ة حيث حيث م ص ل ح ة العباد فسمى ا ل ش ر ي ع ة حيث م ص ل ح ة العباد فسمى ا ل ش ر ي ع ة فهي صلاح ومصالح يعني شوف مصالح البلد ايه وخذها من ا ل ش ر ي ع ة شوف اصلاح البلد ازاي ي ا خ د ه من الشريعه يعني زي ما قلت قبل كده ه ن ب د أ نصلح البيت ه ن ب د أ نصلح ا ل م د ر س ة نصلح التعليم نصلح الاعلام نصلح الجامع ة المسجد في ح ا ج ة من الحاجات دي ا ن ت م شايفين فيها صلاح المسجد دوره مهمش الخطيب ممنوع يتكلم في كذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا لا ده غير كده الوضع يختلف نصلح ا ل إ ع ل ا م شوف ا ل إ ع ل ا م بيهدم ادمين هنحاول نصلحه ب ا ل ر ا ح ة التعليم في ظل ت ط و ي ر التعليم بقى في تطوير التعليم لرجع التعليم اللي طار ومعاه ا ل ت ر ب ي ة وتبقى ت ر ب ي ة وتعليم عنوان ومضمون نقعد نصلح في أ ن ف س ن ا في أ س ر ن ا في بيوتنا ن ب د أ نصلح ا ل ش ر ي ع ة د ع و ا ا ل ن س للصلاة ا و س ع ة ا ل ص ل ا ة مغلق ل ل ص ل ا ة ا ل ز ك ا ة نعمل لها بيت المال بدل الضرائب ونوزعها على الفقراء والمساكين بدل المتسولين وبدل ما هي عمل فردي كما عمل دولي عمل جماعي عمل د و ل ة بيت مال المسلمين ننزل قانون لتعذير من جاهر ب ا ل ف ط ر في رمضان نسهل على الناس فريضه الحج وزي ما ا ل ت أ ش ي ر ه مجانا تبقى مجانا ما تطلعش ا ل ع ش ر ت ل ا ف والعشرين أ ل ف ش ر ي ع ة البنوك بدل ما بتتعامل بالربا وربنا ب ي ح ر ب ن ا عشان الربا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إ ن كنتم مؤمنين ف إ ن لم تفعلوا ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله إ ح ن ا نقول يا رب خلاص مش هنحاربك ولا ت ح ر ب ن ا بتحاربنا عشان الربا منتشر في البلد وعشان المفتيين بيحلوا الربا و أ ح ل و ا ما حرم الله لا الربا حرام حرام حرام وفوائد البنوك هي الربا بعينه وبدل م نقول ل ل ر ا ج ل هو بيحط فلوسه ف ي د ي ت ك السنه دي ثمانيه في الميه احدى عشر في الميه هنقول له أ ن ا وانت تحت المكسب و ا ل خ س ا ر ة في عقد م ش ا ر ك ة او م ر ا ب ح ة او م ض ا ر ب ة ارباحك ربع سنوي او ن ص او سنوي ه او سنوي ت ي سبعين ارباح في المية ارباح انت النص ا ا النص على بركة الله لا تظلمون ولا ح ن تظلمون على ل بركة ت ظ ونقعد نطبق في ا ل ش ر ي ع ة براحتنا ننانا فيها براحتنا مش بالتدرج لكن براحتنا ليه سيدنا عمر وابن عبد الملك عبد الملك عمر بن عبد العزيز ي ق و ل ل أ ب ي ه يا ابتاه ما أ ب ا ل ي أ ن تغلي أ بي ه وبك القدور في سبيل أ ن نحمل الناس على الحق حملا ة يا بنيه أ ا خ ش ى ان نحملهم على الحق ج م ل ة و ا ح د ة فيتركوه ج م ل ة و ا ح د ة إ ح ن ا عندنا فقه د ع و ة وعندنا فقه واقع وعندنا أ و ل و ي ا ت و ن ع د نطبق ا ل ش ر ي ع ة عشرين ثلاثين اربعين س ن ة و ل ي ه م من المهم إ ح ن ا قلنا له يا رب ا ص ل ح ن ا معاك أ و ع د أ و ع ي تعذبنا و إ ح ن ا عبادك و إ ح ن ا بنصطلح معاك إ ح ن ا نطبق شريعتك إ ح ن ا مش هنرضى بالقوانين ا ل و ض ع ي ة ونبدا حته حته والقاضي المسلم ي ب د أ ت ق ل ا ل ق ض ي ة بدل ما يقول ا ل م ا د ة رقم كذا سنة ي و المادة في الآية رقم كذا س ل ه كذا, حكم الله كذا وحتة حتة وممكن ح حتة ت و محدش يروح ل ل ق ض ا ء يمه و نطبق ا ل إ س ل ا م كان عندنا قاضي أ ح د س ن ة أ ي ايام م س د ن ع ر عمر بن عبدالعز بن خطاب س ن ة ك ا م ل ة وفي الاخر روح ب يقول له انا مستحرم المرتب ل م ا باخده س ن ة ك ا م ل ة مجاتنيش مجلت ا ق ض ي ة و ا ح د ة الحدود اوعوا تفتكروا انو نطبق ا ل ش ر ي ع ة ا ل ن ه ا ر د ة والبلد مصطلح ع ر م ي ة باربعين مليون ب ك ر ة يدهم م ق ط ع ي ن ولا حد الزنا وحد حد الزنا يبقى الشاب يجلد والمتزوج يرجم يبقى الاربعين مليون التانيين لا, لا, لا ده ا ل إ ع ل ا م اللي ب ق و ل ك و كده ا ل إ ع ل ا م الكداب ا ل إ ع ل ا م الهدام لكن والله يمه تقطع ايد واحده م هتلاقي ا ل ت ا ن ي ة ووالله لن تستطيع أن تجلد ش ان ب ا ولا أ ترجم متزوجا إ ل ا أ ن يعترف هو بنفسه ه ا كل الدنيا وخليها بوليس أ د ا ب عشان ي ث ب ت حال ا ل ز ن ة و ح د ة يقام فيها الحد مش ممكن بالعربي وبسمه ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي إ ط ل ا ق ا الف واربعمائه سنه مثبتت ح ا ل ة و ا ح د ة ب ا ل ب ي ن ة أ هب معك شهود عدود شوفوا الراجل مع ا ل م ر أ ة في ح ا ل ا ل تلبس ب ا ل ج ر ي م ة ك ا م ل ة كالقلم في ا ل م ح ب ر ة و ا ل م ر و ت في ا ل م ف ع و ل ه ده لو على ق ا ر ع ة الطريق ي ماتعرف ك ن م تثبت ا ل ح ا ل ة لو كانوا متغطيين او ل ب س ي ن هدومهم ده لما و ل ا ن ه واحد وحده ا بيقولوا اللي ما يشتري يتفرج ماتقدر تثبت ح ا ل ة و ا ح د ة و ق ف ع يد السارق لا يمكن وفي المجتمع يد ع ا ط ل ة وعندك ملايين من س ن ة ا ر ب ع ة وثمانين متعينوش ولا وكله عاطل وشوف الفوضى وشوف ا ل ب ل ط ج ة اللي في البلد وقطاع الطرق لكن دولا كلهم في ظل ا ل ش ر ي ع ة تغنيهم من مال الله تجيب السبعين مليون ا ل م ن ه و ب ة سبعين مليار و ت ر ج ح ه ا م ز ا ن ي ه ق ن ا ة السويس بدل ما كانت بتروح ل لل... ل ر ئ ا س ة تروح للشعب الغلبان تطلع زكاه البترول ا ل خ م س ة عشرين في ا ل م ي ة احنا لولا س ي ا س ة التجويع خيرات ربنا عندنا كتير وبنحرم الرزق بالذنب نصيبه وبالشرع لا نطبقه لكن والله يوم أ ن نطبق شرع الله ولو آمنوا أهل القرى أن و... واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون ف ي أ خ و ا ن ن ا ف ر ض ة الوقت هي ا ل ش ر ي ع ة هي الشريعه طبقوها على أ ن ف س ك م تطبق على أ ر ض ك م طبقوها في بيوتكم تطبق في دولتكم اعملوا بايعوا الله عز وجل على النصر أ و ا ل ش ه ا د ة ان لم تطبق ش ر ي ع ة الله فبطن ا ل أ ر ض خير من ظهرها نرفع أ ص و ا ت ن ا إ ل ى الجهات ا ل م س ؤ و ل ة و إ ل ى المجلس العسكري وهنا وهناك و إ ح ن ا من ف س ن ا نصلح ا ل أ ز ه ر ونخلي شيخ ا ل أ ز ه ر يقدنا و ويتقدم ادمنا و ي ع د و له طالب بتطبيق شرع الله ومش هو اللي هيروح للمجلس العسكري ذا المجلس العسكري هو اللي ه ي ج ي ل ه له عاوز ايه قولوا عاوز ن ط ب ق شرع الله و ن ب د أ نهيئ المسائل مش عاوزين نعملها اعلاميا عشان امريكا مش شرط ا ع ل ا م ي ا كده ب ا ل ر ا ح ة لا مع ان امريكا عرفه كل ح ا ج ما تعرف إيه اللي يدخلها في امورنا الداخليه إيه اللي يدخلها في شؤوننا ا ل د ي ن ي ة ما هم محكومين بدينهم و بقوانينهم احنا قانونا الاسلام عاوزين امريكا تحاربنا اهلا وسهلا ما هي قبل كده حطت أ ن ف ه ا في الصومال و ت س ح ل ت وتحطت أ ن ف ه ا في أ ف غ ا ن س ت ا ن و ت ه د م ت وحطت أ ن ف ه ا في العراق و ت و ع ك ت يعني احنا اقل من الناس دي مصر خير أ ج ن ا د ا ل أ ر ض ولن تجدنا في الصومال ولا في العراق ولا في باكستان ولا افغانستان زي مصر لا عددا ولا, ولا كما ولا كيفا ب إ ذ ن الله فلن نستتل ب أ ن ف س ن ا ف إ ذ ا كانت أ م ر ي ك ا هتحاربنا عشان هنطبق شرع الله يبقى تعالي ا أ م ر ي ك ا حاربينا عشان ده المسمار ا ل أ خ ي ر في نعشك يا أ م ر ي ك ا وزي ما سقط الاتحاد السوفييتي بفضل الله على هذي ا ل أ ف غ ا ن الشباب العدل وقاتلوهم ب أ س ل ح ت ه م فان شاء الله ي و م تصدق النوايا يبقى خلاص سقط الاتحاد السوفيتي وعلى ايدين ا تسقط امريكا وترتفع ر ا ي ة لا اله الا الله وتتحقق ب ش ا ر ة النبي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من م د ر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وأهله وذلا أ ه ه ل و يذل الله به الكفر و أ ه ل ه ف ا ل و ح د ة ا ل و ح د ة عباد الله والاعتصام الاعتصام ويد الله على ا ل ج م ا ع ة ولا بد من و ح د ة الصف ولا بد من ف ر ي ض ة الوقت و ف ر ي ض ة الوقت تطبيق شرع الله عز وجل عباد الله إ ن ه ا قضيتنا ا و و د ن ه تنفد ا ل أ ع م ا ر ودونها تخرج ا ل أ ر و ا ح وسنظل ب إ ذ ن الله نطالب بتطبيق شرع الله ونسعى على تطبيقه في حياتنا وبيان ا ل ش ر ي ع ة و ا ه م ي ة ا ل ش ر ي ع ة و س م ح ه ا ل ش ر ي ع ة وعموم ا ل ش ر ي ع ة ليفهم القاصي والدالي ن نحن ي ا ح م د عندنا لله ف يوم الخميس درس مفيش ا إ ع ل ا ن عنه لكن بعلن عنه كل يوم خميس إن ش اعلن ء الله الدرس ونخلي ب د ا ع ع ش ش ا ا ء الناس اللي صايمين من ب عنه د القادم اللي سفر يبقى بعد كده الخميس اللي في يبقى سفر إ شاء ا ل ل كل خميس من بعد ان ل ع ش ا ء ه ل ونتكلم الدين ل ت ق ي وعن عن ا شاء ر ي ونبين ع ة أ ح ك م العالمين خميس الدين الله هنا ا كل بإذن إن رب ش الله وجدتموني و أ ن ا في ن ه ا ي ة ا ل خ ط ب ة بدعوا لشيخين جليلين دعوت لوالدي الحق ع ب د محمد مصطفى رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة هو مني ب م ن ز ل ة الوالد تربيت على يديه منذ ن ع و م ة أ ظ ف ا ر ي و أ ن ا طالب في ا ل ك ل ي ة تبناني وكنتهن ا في ا ل ج م ع ي ة ا ل ش ر ع ي ة وكان نصيرا لي ولكل مظلوم ص ط ف ى رجل خ د م في ا ل ج م ع ي ة ا ل ش ر ع ي ة أ ك ث ر من خمسين س ن ة عاصر س ت ة من ا ل ا ئ م ة كان رمان ة ا ل م ي ز ا ن حد ع ب د ا ل مصطفى من لم يعرفه فانا أ ع ر ف ه كان رجلا خفيا تقيا وفيا مخلصا نحسبه كذلك والله حسيبه ظل يعمل إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة في حياته مات عن ع م ر ينهز ا ل أ ر ب ع ه وثمانين عاما من أ ي ا م شبابي في ا ل خ م س ة وعشرين و ا ل ت ل ا ت ي ن و هو في ا ل ج م ع ي ة ا ل ش ر ع ي ة ينصر ا ل س ن ة ويحارب ا ل ب د ع ة ويدير ا ل ج م ع ي ة على خير ما ينبغي أ ن تكون ا ل إ د ا ر ة وهو الذي كان يتولى ب ي ع ة ا ل ا ئ م ة إ م ا م ا ت ل و إ م ا م س ت ة من ا ل ا ئ م ة مع مجلس ا ل إ د ا ر ة في ا ل ج م ع ي ة ا ل ش ر ع ي ة يديرها هنا في ا ل ت و ف ي ق ي ة ومن قبله في ا ل خ ي ا م ي ة ومن قبل ذلك في ا ل ج ي ز ة وفي كل مكان وكان عمود إ ص ل ا ح رحمه الله تعالى ر ح م ة و ا س ع ة واسكنه فسيح جناته وتقبله في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أ م ا شيخنا الشيخ عرفان ا ل ح م و ل ي فده الشيخ الذي من لم يعرفه إ ذ ن هو ك أ ن ه يعني ما يعرف أ ه ل ا ل ق ر آ ن رجل أ ه ل ا ل ق ر آ ن شفت الشيخ ا ل عرفان من حوالي ثلاثين سنه هو داخل ع ن د حق ع ب د مصطفى فلا كل ا ل أ ع د ي ن أ يسلموا من ي على الشيخ عرفان و ب و س و ا ايده والله ايه الشيخ عرفان كل الناس دول عارفينك وكلهم يبوسوا ا ي د ك وعارفين فضلك إ ا ن مصر كلها تعرفك لا دا مكنتش مصر العالم ا ل إ س ل ا م ي كان يعرف الشيخ عرفان عليه ر ح م ة الله مات عن عمري ن ا ه ز ا ل م ئ ة س ن ة منها ثمانين س ن ة يحفظ كتاب الله ثمانين س ن ة يحفظ كتاب الله خيره قراء مصر والعالم ا ل إ س ل ا م ي تخرجوا من تحت إ ي د الشيخ عرفان الحمولي مات الاسبوع قبل الماضي رحمه الله ر أ ي ت من الوفاء أ ن أ ذ ك ر الشيخ عرفان و أ ذ ك ر الشيخ عبد المصطفى و أ د ع و لهما وابين شيئا من فضلهما وما يعلمه الله عز وجل نحن لا نعلمه و ن ح س ب كذلك الله حسيبهما بشرني احد ا ل إ خ و ة ب ر ؤ ي ة م ن ا م ي ة للشيخ عرفان ب يقول هو ما يعرفش ان الشيخ عرفان مات فشاف الشيخ عرفان في المنام فقوله ل انت فينا فضلت الشيخ قال له في الفردوس الاعلى اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى عز وجل ونلحق وايمتنا من مشايخنا واصحاب الحقوق علينا في الفردوس ا ل أ ع ل ى أ ن ي ع ش ر ه م مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص ان يجعلنا من المخلصين و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا حسبنا واسفر أسألك يا رب أسألك الكروب الذنوب العيوب الغوب رب رب بكل ونعم من منا الله الوكيل اللهم يا علام يا يا طلب وغفر دعاءاً فرج أ ن تفرج كربته و أ ن تسدد رميته و أ ن تشفي مريضه و أ ن ترحم ميته اللهم أ ع ط ي ن ا الخير ما أ ن ت به عليم ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فوض أ م ر ن ا إ ل ى الله إ ن الله بصير بالعباد صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد و آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن في ا ل ص ف ح ة ا ل ر س م ي ة للدكتور عمر بن ا ل ل ز وفي ة نفحات ا ل إ ي م ا ن لمن أ ر ا د أ ن يتابع و ه ي ج د هذا وغيره من الخطب و ا ل د ر و و س ه ي ج د البرنامج بتاعنا في الدروس وفي الخطب إن ش ان ء الله و س والسداد أ ل الله التوفيق ل ا و ر شاء د الدعوات وغفر ولكم الله صالح السلام لي أسألكم الله